بوك تو أوك ثمانية ثمانية لحاري أوقات الساعة أوقات الساعة برضونا. إذا سمحت إذا سمحت نا كياما خارا استاس من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه مولتان دانكون شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاس لاونووا انها الواحده انها الواحده استاس لا دو إنها الثانية. إنها, الثانية. <تصفيق> إنها الثالثة. إنها, الثالثة. <تصفيق> إنها الرابعة. إنها الرابعة. <تصفيق> إنها استاس لا ساسى انها السادسه انها السادسه استاس لا سepا انها السابعه انها السابعه استاس لا اوكا انها الثامنه انها الثامنه استاس لا ناوى إنها التاسعة إنها التاسعة استاس لا ديكا إنها العاشرة إنها العاشرة استاس لا ديكونوا إنها, إنها الحادية عشر إنها الحادية عشر استاس لا ديكدو إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ثانية. الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها ستون دقيقة. اليوم فيه أربع وعشرون ساعة. اليوم فيه أربع وعشرون ساعة.